بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرتوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من ذافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون قصلواها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون مَا كنتم تعملون إن المتقين فيها وهم وقاوم ربهم عذاب الجحيم قل واشربوا هل ان بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَا يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا كأثين ويطوف عليهم غلبان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا 117. فمن الله علينا ووطانا عذاب عَذَابَ 118. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البرر الرحيم 119. فذكر كما أنت بنعمة ربك بكاهلين. أن يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَتَرَبَّصٌ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَن يَقُولُوا تَقَوَّلَه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 كَاأَنَّهُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعٌ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَم لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُنَّ الْبَنُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ نَغْرٍ مُصْفَنُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَأْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَاهٌ غَيْهُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ قَ يَقُ سَحَاب مَوْقُون فَزَوْ حَ يُ ل قُ يَومَمُ الذي فيِيهِ صَقُون يَوْمَ ل عَن كَذُ شَيْئ وَلَ ي صَون وَإَِّ رَأَوْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ